اعرس ويل وليمد ما لي عين يا عم اعرس قصبروا لي ثلاث ساعات اريد وصال شناط بشوف العاب حيلامات وبجيب خضاب من دمه ما عين <تصفيق> يا شباب جاي خليني انا مجدان تخضبيني وعم مخاض طب بدمه ما يا عم لا اتخضبني لو عمي يوفني لو عمي يوفني يقول لي يا عرسي لتنساني شرد جواب يا عم يا عمد ارحمي بحالي احد في الناس مثلاتي عروس وفاقدر جالي بضحوة يوم يا عم